<chat> إن سنلقي عليك قولاً ثقيلا إن نشأة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا